حسان حسان يا حسان حسان بتلا بدكنا نموت بس بقى بداخلنا الصوت بتلا بدكنا نموت بس بقى بداخلنا الصوت حسان حسان يا حسين آه آه آه آه آه لو تسأل كل شي اللي بي ونبدو يا العين راح تجاوبكم شي عين وتحب حسين والمدمعة تسأل جارية وتقل للوين راح يقل بعد ما ياخذ قروح البين مصبح جثوية تابوت بس يبقى بداخلنا الصوت حسين يا حسين باشر لابد كنا نموت بس يبقى بداخلنا الصوت باشر لابد كنا نموت بس يبقى بداخلنا الصوت حسين حسين يا حسين آه آه آه آه آه آه آه بعد من نموت ونوقف كنا على السور اسأل روحك شي مثل لها عشرة راح تقل لك حتى الموت معشور نزور وتصور تقرى لك نزل الكاظم منظور باشر بالجنة مننفوت بس يبقى بداخلنا الصوت حسين يا حسين ولا ود كنا نموت بس يبقى بداخلنا الصوت والصان يا حسان <سؤال> اسال صدري اشراحي قل من تحاكي على شجاع جورو كل مجلس من الطنبيه كل ما اذكر دم المنحر وتأمل بي صدرة منك شفى يكسر طلع ويحني ونونا تبسكوت بس يبقى بداخلنا الصوت حسين يا حسين لابد كنا نموت بس يبقى بداخلنا الصوت حسين حسين يا حسين <تصفيق> كل دروة بجسمي يردد لو يقسم والله يبقى حسين بجسم روحي ولا ما ننساه والسان العالم ضل يحكي جد وممشى والخطوات اللي بيها تسحق على الارض لو بيني بس يبقى بداخلنا الصوت بس يا حسره كنت لا وتكن نموت بس يبقى بداخلنا الصوت ولا بوت كنا نموت بس القب داخلنا الصوت حسين حسين يا حسين